اصلوها تصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ذاب الجحيم قولوا اشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهيم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 معكم من المتربصين ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاهون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون بل يأتوا بحديث مثله ان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 وَإِن يَرَوْقَ كِتْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُفْعَلُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ